الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب المختصر في العقيده للاستاذ الدكتور خالد المشيق حفظه الله قال المؤلف حفظه الله شابعا الحساب الحساب لغه العدد وشوعا اطلاع الله عباده على اعمالهم وهو ثابت بالكتاب والسنه واجماع المسلمين قال الله تعالى إن إلينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فقالت عائشة رضي الله عنها ما الحساب اليسير قال أن ينظر في, كتاب قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه راه أحمد وقال أن, أن ينظر فيتجاوز أن ينظر فيتجاوز, فيتجاوز قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه وواه أحمد وقال الألباني اسناده جيد وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقويره بذنوبه حتى إذا واء أنه قد هلك قال الله له ستوتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين متفق عليه والحساب عام لجميع الناس الا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم سبعون الفا من هذه الامه منهم عكاشه بن محصن, بن محصن يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب متفق عليه وا احمد من حديث ثوبان مرفوعا ان مع كل واحد 70 الف قال ابن كثير حديث صحيح وذكر له شواهد وذكر له شواهد واول من يحاسب وأول من يحاسب هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زال مؤلفوا يذكروا ما يحدث في اليوم الآخر، يوم القيامة. قال سبعه الحساب، والحساب هو أن يطلع الله عباده على أعمالهم، أن يطلع الله عباده على اعمالهم قال تعالى ثم إلي إن إلينا إجابهم ثم ان علينا حسابهم. ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنه قال اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة من حساب اليسير قال ينظر في كتابي فيتجاوز عنه هذا الحديث يعني فيه محمد بن إسحاق وهو مخالف للحديث المشهور في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها لكن من غير طريق محمد بن إسحاق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب فقالت عائشة أليس الله يقول فأما من أوث كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض ذلك العرض فالقصد أن العرض سماه النبي حسابا يسيرا سماه حسابا يسيرا فالشاهد أنه نعم الإنسان يحاسب لكن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا ويسمى العرض ويسمى العرض وجاء فيه أن الله يجعل كنفه على العبد ثم يقرره بذنوبه فيقول له فعلت كذا ليس بينه وبين الله ترجمان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فيقرره الله بان فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا ولا يملك العبد الا ان يقول نعم يا رب ثم يقول الله له بعد ان ظن العبد انه هالك يقول الله له جل وعلا سثرتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك هذا اليوم اي يوم القيامه صلى الله عليه وسلم لنا واياكم قال وأما الكفار فينادون يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنه الله على الظالمين وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعون ألف من أمة يدخلون للجنة بلا حساب ولا عقاب ثم دخل البيت صلى الله عليه وسلم فصار حين الصحابة يجتهدون من, من هؤلاء السبعون ألف فقال بعضهم لعلهم الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا هؤلاء الذين ولدوا على الإسلام وبعضهم قال غير ذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم ارتفعت أصواتهم فقالوا يا رسول الله اختلفنا في هؤلاء قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتون أي بالنار ولا يتطيرون لا يتشاءمون وتأكيد ذلك كله بقوله وهم على ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم فقام رجل آخر فقال وأنا يا رسول الله قال سبقك بها عكاشة لأنه إذا فتح الباب هذا لا يعني أن هذا الثاني ليس منهم ولكن إذا فتح ايش ثالث ورابع وخامس وهذا لا يصلح فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لعكاشه ولم يذكرها لغيره وقال أول من يحاسب من هذه الأمة يعني من الامم كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الآخرون السابقون يعني الآخرون زمنا السابقون إلى دخول الجنة سواء الله يجعلنا من أهلها وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء نعم ثامنا الموازين لغة الموازين جمع ميزان وهو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا وشوعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خودل أتينا بها وكف حاسبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريره رضي الله عنه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وأجمع السلف على ثبوت ذلك وهو ميزان حقيقي له كفتان لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة الحديث رواه التومذي وابن ماجه وقال الألباني اسناده صحيح واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد فقال بعضهم متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال لأنه لم يود في القرآن إلا مجموعة وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس وقال بعضهم هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفادا وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون وكل الأمواين محتمل والله أعلم والذي يوزن العمل الظاهر العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها وقيل صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة وقيل العامل نفسه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي وجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال قواء فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا متفق عليه وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث, إن وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه, الأعمال كانه للاعمال وأما وزن صاحب العمل فالمواد به قدوه وحومته وهذا جمع حسن والله أعلم نعم الميزان حق قد جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى فمن تقلت موازينه فهو في عشة الراضي ومن خفت موازينه فأمه هاوية فذكر الميزان في كتاب الله تبارك وتعالى كثير وهو ثابت يؤمن به أهل السنة والجماعة أن هناك ميزانا يوم القيامة توزن فيه إما الصحائف التي فيها الأعمال تكتب فيها وإما الأعمال نفسها وإما العامل وكل هذا جاء فيه نص من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ركب على شجرة فاهتزت به الشجرة وكان نحيفا فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟" قالوا من دقة ساقيه لأن رأوا ساقيه بمسعود دقيقين نحيفين فقال النبي صلى الله عليه والله إنهما لا أثقل عند الله من جبل أحد وفي الحديث المشهور كلمتان خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهنا قال من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فالذي يوزن والعلم عند الله تبارك وتعالى الاعمال وتوزن الصحائف ويوزن الشخص المانع من هذا كله وكذلك أنه يعني بعضهم يقول من الجميع يوزن او ان الوزن حقيقه للصحائف قول وجيه لكن الأظهر ان الثلاثه توزن كما جاء في الحليفه وكل هذا في النصوص وكل هذا يعني لا يؤثر شيئا المهم أن نؤمن بالميزان وأنه حقيقة وأنه توزن فيه أعمال العباد ويوزن فيه العباد والعلم عند الله جل وعلى نعم تاسعا نشو الدواوين النشو لغه فتح الكتاب أو بث الشيء طيب أصول شوي هنا ما شرح حديث صاحب البطاقة حديث صاحب البطاقة هو أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتنشر له صحاف اعماله سجلات كمد البصر فيها اعمال سيئه أعمال سيئه معاصيه فتوضع في كفه فيظن انه ادهلك خلاص كل هذه مصائب معاصي فيقال له ان لك عندنا حسنه فيقول ما تعمل هذه الحسنه يعني ما هذه الصحائف والسجلات فيقال له انك لا تظلم فيؤتى ببطاقة فتوضع في الكفة الثانية فتطيش السجلات من ثقل البطاقة فإذا هي بطاقة لا إله إلا الله معنى أن التوحيد كما قال الله تبارك وتعالى ابن آد لو, لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي هذا الرجل ما أتى بقراب الأرض خطايا أقل من ذلك صحائف صحيح سجلات كثير لكن ما تصل قراب الأرض فأغفر فيغفرها الله سبحانه وتعالى نعم. تاسعا نشر الدواوين أن لغه لغة فتح الكتاب أو بث الشيء شوعا اظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها والدواوين لغة جمع ديوان وهو الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم وشوعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير إلى الأيمان والشمائل وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا وقوله تعالى واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك صفة أخذ الكتاب المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول ها أمقرأ كتابيه والكافر يأخذه بشماله أو مواء ظهره فيدعو بالويل والثبو ويقول يا ليتني لم أت كتابية ولم أدرما حسابيه نعم الكتب ياخذها الناس وهي الدواوين التي كتبت فيها اعمالهم وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ويقول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فهذه الكتب تكتب المؤمن ياخذ كتابه باليمين الكافر ياخذ كتابه بالشمال وجاءت آية واما من اوتي كتابه وراء ظهري يعني الكافر جاءت فيه روايه ايتان ايه, ثانية. آية من يؤتى كتبه بشماله وآية من كتب وراء ظهره فبعضهم قال الذي يأخذ كتابه بشماله الكافر والذي يأخذ كتابه وراء ظهره المنافق وقال بعضهم لا الكافر والمنافق سواء كلاهما يأخذ كتابه بشماله طيب وراء ظهري قال يأخذه بشماله من وراء ظهره يعني المؤمن ياخذه هكذا باليمين الكافر ياخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فجاءت مرة بشماله وجاءت مرة من رأي ظهره وذهب البعض إلى أنه بعض الناس يأخذون بالشمال وبعضهم يأخذه وراء الظهر يعني الكفار تنويع في حال الكفار أو هذا حال الكفار وذاك حال المنافقين على كل يعني لا يختلف هذا الأمر نعم عاشيون الحوض الحوض لغة الجمع يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه ويطلق على مجتمع الماء وشوعا حوض الماء النازل من الكوسة وفي عوصات القيامه للنبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه السنة المتواتره وأجمع عليه أهل السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وضي الله عنه إني فواتكم على الحوض متفق عليه وأجمع سلف أهل السنة على ثبوته وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض ثبوت الحوض ونود عليهم بأمرين الأول الأحاديث المتواترة عن الله صلى الله عليه وسلم الثاني إجماع علماء الأمة صفة الحوض طوله شهر وعوضه شهر وزواياه سواء وانيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والثاني من فضة يرده يرده أحسن الله يرده المؤمنون من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ومن شعب منه شعبة لا يضمأ بعدها أبدا وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما وحدهما وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وإني والله لا أنظُ حوض الآن واه البخاري ومسلم واستمداده من الكوثر ولكل نبي حوض ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبوها وأعظمها واكثرها واودا ويذاد عن الحوض أقوام قيل بأنهم جفات من الأعراب دخلوا في الإسلام وغبة ووهبة ثم اوتدوا وقيل بأنهم من أحدث في الدين ما ليس فيه كأهل البدع نعم الحوض من حاض الشيء جمعه ومنه دم الحيض يتجمع في الرحم ثم ينفجر ويخرج في كل شهر من المرأة فالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من شرب منه شربه لم يضمع بعدها أبدا وهذا الحوض يمد من الكوثر من نهر الكوثر وقيل هو الكوثر وقيل حوض النبي هو الكوثر وهذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كعدد نجوم السماء وهو أطيب من العسل ورائحته كالمسك وهذا الحوض اختلف اهل العلم هل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد أو أن لكل نبي حوض جاء في الحديث لكل نبي حوض لكنه ضعيف لا يثبت والثابت هو حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لهذا الحوض جاء فيه أنه يزاد أقوام عن الحول وفي رواية يزاد ناس من أمتي وفي رواية يزاد ناس من أصحابي فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك لم يزالوا مرتدين على أعقابي فأقول سحقا سحقه واختلف أهل العلم في تحديد هؤلاء من هؤلاء الذين يزادون عن الحول فعلى الجنب أصحابي في الروايه الاخرى أمتي فقالوا هم كل من ابتدع في دين الله هم اهل البدع المنحرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المصداق قول أمتي وراوي الحديث أبو الشعطاء كان يقول اللهم لا تجعلنا منهم فدل هذا على أنه لا يريد يعني من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل يدخل فيه أيضا من جاء بعده والقول الثاني أن هؤلاء هم المرتدون الذي ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتد عدد كبير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هناك حروب تسمى حروب الردة فقالوا هؤلاء هم الذين يتادون على الحوض لئنا ردتهم كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال الذين يتادون على الحوض هم المنافقون وكان النبي لا يعلم يظنهم من أمتي يظنهم من أصحابه وفي قول الله تبارك وتعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فقال هؤلاء من المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يظنهم من أصحابه وإن كان أعلمه الله بعض المنافقين أو كثيرا من المنافقين كما قال الله جل وعلا تعرفنهم في لحن القول لكن أيضا قال الله تعالى وتعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فتحتمل ثلاثة إذن إما أن يكونوا المنافقين وإما أن يكونوا المرتدين وإما أن يكونوا أهل البدع في كل زمن وحين والله أعلم نعم الحادي عشر الصراط الصراط لغة الطويق وشوعا الجسر الممدود على جهنم ليعبو الناس عليه إلى الجنة وهو ثابت بالكتاب والسنة على الله تعالى وان منكم الا واويدها ففسرها عبد الله بن مسعود وقتاده وزيد بن اسلم بالموي على الصواب وفسرها جماعه منهم ابن عباس رضي الله عنه بالدخول في النع اولاك ينجون منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ثم يوضع ثم يوضع الجسد على جهنم وتحل الشفاعه ويقولون اللهم سلم سلم متوقع عليه واتفق أهل السنة على إثباته صفه الصراط سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال مدحضة مزلة مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكه مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان راه بخاوي من حديث أبي سعيد وضي الله عنه غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف العبو على الصواط وكيفيته لا يعبو الصواط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيمو المؤمنون كطوف العين وكالبوق وكالريح وكالطير وكاجاويد الخيل والركاب وك فناجم مسلم ومخدوش موسل ومكدوس في جهنم متفق عليه وفي صحيح مسلم تجري بهم اعمالهم ونبيكم قائم على الصواط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا وأول من يعبو الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصراط هو الجسر الذي يكون فوق جهنم هذا هو الصراط على الصحيح جسر يكون فوق جهنم يمر عليه المسلمون فإما من يمر كطرفه العين سرعة وإما من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من تصيبه الشو يصيبه الشوك الذي فيه لكن ينجو ومنهم من يجرح ومنهم من يسقط في جهنم فهؤلاء المارون على الصراط وهذا الصراط يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بقدر ثبوت قدم العبد على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمه على الصراط يوم القيامة يعني ليست القضية قضية قدره على التوازن وكذا لا اعمالك هي التي تسيرك أعمال العبد هي التي تسيره على هذا الصراط وهذا الصراط صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف هذا جاء في حديث موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله يعني من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي أبو سعيد يقول بلغنا أن هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف لكن يقول أهل العلم هذا أمر غيبي لا يعلم إلا بوحي فيقينا يكون أبو سعيد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وإذاك يقول موقوف له حكم المرفوع لأنه أمر غيبي والصحابة لا يتكلمون بالغيب بدون علم ابدا فيكون هذا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها نعم جاء عن بعض أهل العلم قال واردها يعني يدخلون النار ثم يخرجون منها كما قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضية ثم ننجي الذين اتقوا وذهب الجمهور لأن هذا المقصود به المرور على, الصراط المرور على الصراط وهذا الذي عليه جماهيره أهل العلم هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. ثانية عشر. الجنة والنعو. الجنة لغة البستان كثير الأشجار وشوع الدول التي أعدها الله في الآخرة للمتقين والنعو لغة معروفة وشوع الدول التي أعدها الله في الآخرة للكافرين. وهما مخلوقتان الآن لقول تعالى في الجنة وعدة للمتقين وفي النعو وعدة للكافرين. والإعداد التهيئة ولقوله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف إني رايت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورايت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع متفق عليه والجنة والنار لا تفنيان لقوله جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها ابدا والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع في النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم, ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وفي الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا Mكان الجنة والنار الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى كلا إن كتاب الأبغاو لفي عليين والنار في أسفل سافلين لقوله تعالى كلا إن كتاب الفجاو لفي سجين وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البواء بن عازب السابق فيقول الله تعالى اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى أهل الجنة وأهل النار أهل الجنة كل مؤمن تقي لأنهم أولياء الله تعالى قال الله تعالى في الجنة وعدت للمتقين وعدت للذين آمنوا بالله ورسله وأهل النار كل كافر شقي قال الله تعالى في النار وعدت للكافرين وقوله تعالى فأما الذين شقوا في, في النار نعم يوم من أهل السنة والجماعة بالجنة والنار مخلوقتان وفي الحديث المشهور أن الله جل وعلا خلق الجنه وخلق النار نادى جبريل فقال انظر في الجنة فنظر فقال والله لا يسمع بها أحد الا دخلها ثم حفت بالمكاره فقال والله خشيت الا يدخلها احد وقيل انظر في النار فنظر فقال والله لا يسمع بها احد فيدخلها ثم حفت بالشهوات فلما نظر قال خشيت الا ينجو منها احد فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان ويؤمن أهل السنة بوجودهما والنار عدة للكفار والجنة عدة للمسلمين واختلف أهل العلم في النار هل هي نار واحدة أو أكثر من نار يعني لأن الذين يدخل النار نوعان الكفار وأهل الكبائر المسلمون فقالوا الـ الـ الكفار لهم نار خاصة بهم عذابها أشد وأعظم وأهل الكبائر والبدع المسلمون يعني المنحرفون سواء سلوكيا أو عقديا يعذبون أيضا في النار لكن لا يعذبون كعذاب الكفار يعني نارهم غير نار الكفار والنار دركات كما هو معلوم والجنة درجات واشد درك في النار والعياذ بالله هم المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم يأتي بعدهم المرتدون ثم يأتي بعدهم الكفار الوثنيون الأصليون كما يقال ثم يأتي بعد ذلك الكفار من أهل الكتاب إنهم على دركات والمسلمون الموحدون المقصرون سواء قلنا عندهم انحراف سلوكي كأصحاب الكبائر شرب الخمر الزنا القتل العقوق وغير ذلك من الكبائر أو الانحراف العقدي كأهل البدع فهؤلاء أيضا معرضون للعذاب في النار ولكنهم غير مخلدين فيها فبعض أهل العلم قال إذا النار الموحدين غير نار الكفار نار الموحدين غير نار الكفار وبعضهم قال الأصل أنه ذكرت نار واحدة ذكرت نار واحدة ولم يذكر أكثر من نار ومنها قول الله تبارك من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد هذا مسلم وذكر النار جهنم ذكرها باسمها جهنم فلا يوجد أكثر من جهنم وهذا الأظهر أن النار واحدة الأظهر أن النار واحدة قال والجنة والنار لا تفنيان أما الجنة فمتفق على أنه لا تفنى الجنة وهذا واضح جدا أما النار هناك جاءت أقوال أنه قد تفنى النار ولكن هذا مخالف للإجماع كما نقل الإجماع ابن حزم وافقه عليه ابن تيمية في كتاب ابن حزم الإجماع وفي كتاب نقد الإجماع لابن تيمية ذكر أن النار والجنة لا تفنيان وأما ما يثيره البعض وهو أنه كيف يعذب الكافر مدى يعني أبد الآبدين وهو يعني عصى الله عشرين سنة أو عشر سنوات أو أقل أو أكثر فقال أهل العلم هذا لما صدر منهم من الكفر وما ينويه من كفر أيضا يحاسب عليه كما قال الله تبارك وتعالى ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا لا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا العاد لما نهو عنه انهم لكاذبون فيحاسبون على ما كفروا ويحاسبون على ما سيكفرون ولو ردوا العاد لما نهو عنه وإنهم لكاذبون فالقصد أن الجنة والنار لا تفنيان وباقيتان عادنا الله وإياكم منهم من, من النار وادخلنا وإياكم الجنة نعم تبقى مكان الجنة والنار الجنة في عليين والنار في أسل سافلين نعم الثالث عشر ذبح الموت تعويف الموت الموت زوال الحياة وأكل نفس ذائقة الموت وهو أمم معنوي غير محسوس بوؤية ولكن الله تعالى يجعله شيئا موئيا مجسما ويذبح بين الجنة والنار لحديث أبي سعيد الخدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي يا أهل الجنة فيشعى إبونا وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشعى إبونا وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذهم يوم الحسرة إذ قضي وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهو البخاوي في تفسير هذه الآية ونحوه في, في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر موفوعا هناك الموت هناك القتل القتل هو إتلاف الجسد أما الموت فهو قبض الروح فالإنسان يقتل لكن لا يميت الله هو الذي يميت الإنسان لا يستطيع ان يميت لا يستطيع ان يقبض الروح لا يقبض النفس الله يتوفى الأنفسه حين أما الإنسان فهو جهده على الجسد وليس على الروح ليس على النفس والموت حق كتبه الله تبارك على جميع العباد والموت يؤتى به يوم القيامه على صورة كبش ويوضع بين الجنة والنار ثم ينادى أهل الجنة فيشرئبون أن ينظرون وينادى بأهل النار فيشرئبون أن ينظرون فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت فيذبح الموت ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويقال لها النار خلود بلا موت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ان الموت قتل او ذبح لمات اهل الجنه من شده الفرح ولمات اهل النار من شده الترح قد يقول قال الموت شيء معنوي كيف يكون حسيا ان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى هذا امر لله سبحانه وتعالى كما ان الله سبحانه يقول يوم نختم على افواه متكلمنا ايديهم وقال الله سبحانه وقال لجلودهم لما شاهدتم عليهم قالوا أنطقنا الله الذي انطق كل شيء فالله على كل شيء قدر هذه المعنويات تجعلها محسوسة سبحانه وتعالى فالقصد أن وكذلك الروح تقبض من الجسد والروح شيء معنوي ما يشوفه ما هو شيء ملموس لكن تقبض تسل من الجسد تسحب منه من جسد الكافر كالسفود يسحب من الصوف المبلول وهي شيء لا نراه نحن هذه الروح لكن هذه الأشياء المعنوية يجعلها الله حسية إذا شاء سبحانه وتعالى نعم رابع عشر رؤية ومن الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم من غير إحاطة في موضعين وتقدم الكلام عليهما نعم رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى كما قال مولي في موضع لما تكلم عن صفات الله تبارك وتعالى ذكرنا في يوم القيامة في عرصات يوم القيامة أن يقول كل من كان يعبد يتبعه ويبقى المؤمنون فيقال لهم لماذا تتبعونا؟ قال ما رأينا ربنا بعد فيتيهم الله على الصورة التي يعرفونه فيسجدون له ويريد المنافقون السجود فتصلب ظهورهم ويسقطون على ظهورهم ومنها قول الله تبارك يوم يدعون إلى السجود الا يستطيعون والثاني في الجنه ومنها قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره يرون ربهم بالجنه سبحانه وتعالى لا يحن لا يحرمنا رؤيته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد جزاك الله خير